اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحصال إلى يوم الدين أما بعد فعند سوة جميع تفسير كرآن كريم كها بيسي ينام نوحن وقبل الله من آيات ذا لحنا لياكوء من سورة غافر آل الله تعالك وتعالى الله درا ها ها قا الذي وامثلك جعل لكم انيا ليلا هبenka لتسكنوا سبوح حسان في يانك به نساء ونهار مالك اذا وامثلك انيا ليقين إن ابوري مبصرا حواله يا مالكم مثلك واحفتينا ان الله الله لا ذو فضل دائرات سمدو صاحبه ويا احسان على الناس بدك وذرات اسك سيو يا النعم اي سنه يجوج تشسن ولكن اكثر الناس بدك انت ووبارن لا يشكرونا نمع على الله كنشكريان يا فضل غاز ذلكم احد كان الناس الفاعل لهذه الاشياء ارماس لا صور شيقيتك سن الله والله ربكم ونالكين الذين كنا نسككين لك خالقوا كل شيء والشيء والبميتك أبوري لا إله معبود حق لك أبداً بجيره إلا هو الله أمهاني فعننا سببا توفاكونا الذين كذلك هي عن إبادته كذلك اللي إنتس أو كلا أمراهم الله إبادته Yu faku waiya elle diinababkaqaanuu abeen yduuna inay diida bi ayae dilehhiy aya kiisa. Allahau ha haqa aha elledi waan midkii jaala laku caala qgay lagu midinka aal ay iin sunaatay al ardabuuka qaaraaran eey mustaqran mitsu ganan وَصَنَعَ اِرْكَانَ بِنَاءٍ صَامِدًا فِي الضَّوَالِ السَّرْعِ وَأَمْثَلَ كَثِيرَ وَصَوَّرَكُمْ ٱللَّهُ وَإِنَّ سُورَتَيَّ أَوْ سُورَةَ ٱلْبَلوَادِ أَنْتُمْ سُجَنْتِينَ إِلَيَّ يَا لَيْتَ فَأَصْنَعَ ٱللَّهُ وَلَاتِي سَوَّرَكُمْ سُورُهُنَّ وَرَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مِنْ كُلِّ سَاقٍ مِنْ ٱلطَّيْرَاتِ وَحَيَّرَهُ ذلكم أعدك أرمها سنة يأي الله ومعبودك حقه ربكم وخالقنا فتبارك الله الله إيا خيرك سبطي الله سوى رب العالمين عالم لالكورونا سوى الملكي هو الله الحي ومدك النور لها أعمل لا إله معبود حق نقو حابده إلا يضم وضم هو الله معهنه فدعوه عابود أصدقاء مخلصين حالاقوا برح تريدان له اللي الدين الضاعظة الحمد مهد من الله الله, سبنا الله سبحانه وتعالى الله سورد العالمين العالميال كوردان أصدقاء برباريون نعمة سكو برباريين إله ومهن سبحانه وتعالى أصدقاء أصدقاء الشيخانة يا نعم كواوي e ayyabu ay sanwaya chibsan e wasaw fadlige xanki suku siye ilaahi wuxuu yiri subhaana allahuhu ilaaha haqa alayni wa miki ja'ala مالنتي اعشقدي اعشق السيدين اذ سو ذا شيم ان اعكم مسطط كان مسطط او دلكي جيركي مقبحه او هبنكي الله مبدغا او الذي وامك جعل لكم من ابو ري الليل هبنك لتسكنوا سياد روحا في شام فيها والنهار المال كان الهوامد كينين أبوري ممصيرا أي مضيئا حالو يهي المالك مدوح افتيمنا و افتيمنا مكوا كفشا قيصا أيضا ما دام اي افتيم إياس نال وعوين ويرا بضان الرب العالمين بحييي اوهي يهي دنيه إن الدنيا كوى الديني أيات تصوى قفصا أيضا تاسو مركوا ونحما ولي ونرشي أي كنت سيدو الهوحيد سبحانه إن الله الله لدو فضل ديرات سيندو صاحب ويه ابدو مرهوكو سيا إحسان ايا نعم ايسان ايبو ويجبسن واسدو كتفضلين على الناس ضدك ايبو كتفضلاؤ نعمة ايرادو سيا ايبو ايسان ويجبسن الهوين سبحانه وتعالى اذن حقكم لها هذين يمالك نوكو سيوه لكن وفضني يا إحسان أصدقاء الضلماء السميئي ولكن أكثر الناس إضدتك إنت أبو بضل الله يشكرونها بأنك مشروب من عدس إلهي ذلكم أعدك أغناء السميئي وهذينك يمالك السميئي ذلكم أي الفاعل لهذه الأشياء الله ومعبودك عقا ربكم ومالك إذنك إله خارج كل شيء شيء وبوابتك ابو ري مرحد اصبرن ابو ري اصبرن لي هي اصبرن ان نحميي لا اله الا الله حق له عابدوا عبادا مظلم بجر الا هو اسرع ما هنك وهي كل العابدوا غدار له عابد ما الى وحده سبحانه فاما سيبقى تفكون لي كغله عن ذاتي هديعه قرنتي انه ابو واقيرين دينو اصب الى الله يا هي واقيرين دينو اصب الى ان ايو ان رساقو سيدهي كو دخدي الله اسكنه عباده دي سكتان او احد اني من ابور ان الله ان في رساقن العبده سو وحي الله يا بل الى وحي سبحانه كذلك الليحين تاسوكره الليحين ليابل اللي ويقف داه ديل لي اياكو ابو ر الله ياكو رساق الله ya adiga kun eh Allah hadana Allah kelgis ay an ko gore oo laga leeyo saydan kel leeyay wal lehin la yaqle wax akhli kene ya mahan laakin arin fa sababta kenta ilahi nu sheega waxay tahay markii koobada xaq u cabaray xaq raa'iddeen uqubo ilahi oo waxa saxda aysan garan waxa xamaan tan فاسما الى ركور قفقستا او الى اياتك انت او عبادن راقي ديرا الى وحي سبحانه كذلك الليل انت اس اوقله او كو اسلل لي الذين ظنك كانوا ابين يجددوا الى ديرا بايات الله له اياتك مر كست او قفقو ايات الله او رقضات راقي ديرا فاسو الله معبود حق الذي وامتك جعل يئن لكم دينك حال اين يسكنت الارض ذلكا قرارا متصرا اي مستقرا متصرا وان بدك لا دق دقائق لبن بلنين ابو ر لو ركب ايلاه وامتك قدغ الله اله حق الذي وامتك جعل كيه لكم دينك حال اين يسكنت الارض ذلكا aran midsuqaan wasanaa samadi dinaaan saan qaafiya daon sare kadhigay, oo wasa wara ku inili sureeyy oo faac sanawanaajiyay su war ku sudi hinne, oo dhammaaan adddomada no muqda waxa ugu sururad ku qu balau aaddanka sidaas quqda badana aha inin aburay, oo to fi yeedadada مخلوقات كان هاداو وجيدو جيل اريغا لو اوبا باهالدا متى اوغو قورخون هل او اكيسييو قفكو جيريو كا دوران كولاي انت او اكلها مخلوقان كلى ان بن طائر روم اه ماركا تاسو waxay ku tuusay ilaheeban amanka surada ugu qurxana ku abuure wa razatkum ilaawail fisaqi min ad-dayabati wa hiyalahu wa la tanhabu min وحي كم معانته بممان مخلوقاتك كالحنطة يحنان وحو يوحى النور لها الدوم كما رأي يقول حنوه اما حولها هذا اما اببه لها هذا بممان نورها وحوى أي حنان إيبن الآذان كوخه هنا وحد الشبه هم ماهم مع معانك يوحى الغراء هذا غطاس وحوى لنا إليه كاكتان إليه أيبو الله كالجيس عابدان سأساله إلى وحد ذلك أحدك الرماحة إليه سميلي أبوك إليه صغي وإلك إن كرنك قدبوا لي وصورة ديني أبو قرحاني إن كو أبو لي ري. رزقك أجل معاما إليسيي ذلك الفاعل لهذه الأشياء الرماحة إليه سميلي الله ومعبودك عطاه ربكم والمالك ما إذنك إليه فتبارك الله الله إيا خير كي سبطي. Allah saab, Rabbul Alameena, alam kuban milkii, huwe Allah, alhayju wa mitka nulaha, awelis antima, meilu ka sordi Allah-u-dai malik, wa hayi azzelem, wa abedan, hori hayi hachiri meilu ka sordi Allah-u-dai malik, meilu kuudan maanayyan al-malik, la ilaha maabud haqibu, aabudan mechiru illa huwa asagam mahaan, مرحب دي أيهاداتي كاليف سنو المعلمة كاليف سنر بساقه كالي كاليف سنلايا كاليف سنما مؤمنه إلا نعابدنا أحد كرغمه وقاله هو الله كاليف سنقه نقوله إلا نعابدنا مرك كاليف سنقه نقوله إله معنى هو محبوث مركة كلمة توحيد وحيثها سارة تهي نفي إثباع وانا لاسن قفتوين الفهم نفي معنى هو الدين إثباع هو معبود و إله ومثل عابده محل ديده احد الى ذا قرطله امام مبانج جرو الله عنا حي الله كسهرنا لو ديده ما يلعبوا ولا لعبوا وحله كسهرك وذكي جوش الشيطان كايربطك بيد الشيطان كعابده وحل عابده وخا لا عاد وي تشي مخا لا عاد دا جيدو يا فخان يا الصنم الله حي اه الله اكثر صح waxa la suuga ilaa dad ilu leeyahay allah taas la suugo qof gar dulay ha inu gar dulay haq u yahay muqta la خوخون الله ياعبدن مايا الله انا قبتو ولا كذب ها غالهم الله يعبدن ما يعبدن وحل حاضر دي كبط لكن وحل دي دا و وحاس مركا لكن ضمان وح الله كسهرين لعابده الى الذي هو وقرطه قرمه مطمما فثم امر مر ساق محل عابده وقرطه مركا وحل الله اتصل ديله غر عمر حالي اه الله يكني غر الله بن والمعبوديه على خلق اجماعا ويقول الله معنيه روحي هو خالق هذا بسكن وروحيه وعباده المعبود نيموا الا اعبده اسا حق له وهو حق يقوله المخلوق طن إله معهن القادر معهن ومعبود والإله خلايا إبن الشرير إمان فصيرين لا معبودة بحق تجوس إبادته وتصرح الألوهة له إلا الله في لي في لا معبودة ونقول فصيرة إله. لا إله فصيرة مركز في مثل الله تجلس وهؤلاء لا معدود مثل اعبده بحق كرم الراء ام ذكر وحضر مضن او تجلس الى ذات اي بنان طه او تسلخ اي انصحيد الروح الى له اثر مجد اه الله اللهم الذي الذي هذه صفاته, صفاته. صفات الله صفات الله لا تشبه صفات الله كاسا مركض الى الله مره قاص من الصحابه الى يومنا هذا اهل السنه والجماعه اساسهم فصل لا اله الا الله وحا سذا بالمرى او قلافه ولوينكم متكلمين او اشاعركم فاي والقادر على الاختراع اه وهذا لجه واني اود اهتروا واحبره طو بلاه ويا غالي الا وكنسي فزيره حبره قادر وكنسي فزيره لكن كلمات الرحمن معنيه صح اه ماها صح مصيبه كضحديره وقت مايتها هذان كلمتان معنيه بالصح بقى الله الصارم ومعنيه ذا gaalaba iyo ameerow ma wax isku heystay waxa ay cirtay Allah abuuri ma macbuuri ma taaso ma taaso kuma Allah لا إله من عبود حق الذي يقول حابده مجره وحق للحابد والبادل الذي يقول حابده إلا هو الله ماهنه ففقوه منك أسيق حابده مخلصين حالكم برعتين لأنه الذي أدينه الضعظة الحمد المهذب ما ينتظر الله الله الرسول ماذا الله سوى رب العالم من عالم كذنب رباري بحي الحق وحد ضعظي أي منه ترين روحه كما عبدا بأطول ماذا ترين قفكم مركبا لا إله إلا الله وا الى الحمد لله رب العالمين حي عليك نعمك ووتك ها اسقوا آياتك ضقما وا الى الحمد لله رب العالمين وانا عبد الله بن عباس كمض قرملس استف كم يجري هي عرضتي سقار كم قل انك سوفا انني اني نويت وحا لا ريب ان الذي سنيالك تدعون اي تعددون همات عبودة اي دان من دون الله غيكي اسحالا اي احادن لما وقت غير اللي قرأت جاءن البينات حجوين كاعد عقب اي ما ده من ربي حق ربك حالا اي احادن حجوين كاعد عقب و امرت وحان الله امره ان اسلم ان انا نوه لرب العالمين العالميال قدن ربك برباريه qbul aami elle bi wa mitki xaata kuin kaabore min turabin aro oo meni aalga aabore Summa min mutfattiin bibi mir wa mitki irin kaabore Summa min aqati biiki hin ciruho adag wa miki irin kaabore Summa yochuukum kedi Allah wayin soo bihiya diland ثم yqiikum Allah wayin baati yera li tanugu sidu gartaan ayshda kum eydiine oo qaara a lo kena wax su q yaelaana. ثم li taquu keddi sigu qaanshoyuqa qdayyaal Wamin kuka yu inin kada haaday ma gabal yutawa of sanaa min qlu min q ayshddi intu sogo si sogo yara qaaral of sana. We tab Li taishu ina nooraatan daeeddi a inhehi baati yeele. Fumma yki baatiele Li tahu si aadgu noolaatawali tabluguu si he u getaan e jereen mudo Mu dao mu sama la magaqaabay wala Allah takiruna iya أو أبوان سنتان أو أدخلتان الليه إنتصر مرحلة إلي المرسي مركا دمطان الإنسان عليك هو الله الذي وامدك يُعِي وحن عليك ويميت وحده فإذا قضى أمرا إله مركو أرين قدره أي إذا قدر الشيعة مركا إلهي أرين قدره كونه ونظن ارتك انه كدغه واحديره فانما وقت لماها يقول الله تويرا له الامر ارتك اجدنتس وويرا كن احا فيقول فهو ارتك يقول واهانا اول ابنك صبانا اني اني لويت والله غير باي ات اعبدوا انا اعبد الذين صنعوا لك تجعلون ان تعبدونهم اعابد الذين من دون الله الله القيفس عليه فحليه نجسوا مع القوا المشركين طع عقد واحترى ان اود اليهي وحيوده دي دينا ابو سودغى دي وحلى غير الله القيفسنا اعبده نبينا صلى الله عليه وسلم ان تن رسولا لا دغين سنميات وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ حَتَّى دِينُهُ وَحَيُّونَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قُلْ إِنَّ رَبِّي سُبْحَانَهُ إِنَّنِي آنَئَ كَ نُهِيَ تُحَا لَئِكَ رَيْبَ أَنْ أَعْبُدَ إِلَّا نَعْبُدُ الَّذِينَ صَرَفَ مَيَالِكَ تَقُولُ أَنْ تَعْبُدُونَهُمْ أَن عَابُدَ إِلَّا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَقِيكَ حَالِهِ أَدْعُوبُدُه لَمَّا أَيَّ هِينَا هonders workedнали إلى هذه الموقعما بحثت وحث لماذا أردت الوقت الآن أي أجل الذي تجد неё الرسول كما تمّن وحそして آل ربي yerde اسقطعك ça وأ أد pada الله أن المدى أن حسما مسلنا يا نوو العالمين العالميان ألبه إنه كله، ما إنه كل يسعى بدون أبداعه ووخوا إي أمره السميه ووخوا إي غرمه كهاره وأولي شيئين عن عقيدك بيته هو رب العالمين الذي ومدتك خلاقكم إن كأبوري من ترابي عن رو والنبي آمن عن راك أبوري ثم من نطفة كيدبنا لبعملية إن كأبوري ثم من علاقتي كيدبنا بيك إن طا ربلو كالو غريدو او كان هوس او گالاي وا الله ان كا ابو رمريدا مركا 4 4 مالين مركا اي توقتو اي اسبدش ماركا ساي ديق خين جيره نقتى ثم يوقيتكم الله وان صاب يالمركي اوو تلا قالو نفلان ادفالان حاله اتي سقر ثم لتبلوغ اي ثم اخوض اضوالتان ثم اللي تكونوا كدب سيادون نغطان شيوقاً قضيال ومنكم دين كايو انكم مذا هذا من قبل يتوافع القفصانة من قبل من قبل الاشد قضيقاً انتو سنقوم بيان قار القفصانة قال علاشو وحو يبعي يدخل دي مانا قال ملكو بشوق دي مانا قال السغيرو ساقيرو Waugu waxa sida sida u yere wax way oo inin baatida fumma yu diirkude alla weni baati yeeree li taisu si a u noola taa we tanugu si ee u gataan ee jere nudo ekoo mu samalamamaga caabay oo aha hetiin kagaqa da. Wa alla tatiiro iya ira waxqaata. oo waa waxy abu riisti namma لكن إذا كنت أعطى الله in ما أنه سميكرا وإذا كنت أعطى مركز إن أقرى الله يصبح هنا سأصلي ليسوا في هذه المرحلة دا. هو الله الذي وميتك يحييه وحده هو الله الذي وميتك يحييه وحده ويميته وميتك وحده فإذا قضى أمره أرى المكوث غفميه أي فإذا قضى أمره لكي إذا قدر الشيئ شاي مر كقدره او الى هي قدره له شيخاس واحد شي راه كتقول فيدا قضى كونه او اول دون شي شي جير انه كن موجود اه فما واحد لماها يقول انه كل له ارنكا كن اه فيقوم هرك اه انا ارم طرميان ماركنا بغصباه aram Miyavan niyadan Laiavi, godan la yabi illal ladina ku fi ayati illah fi ibari ayati illah ila ayati sin la buriyo laga hori meele ku dooda an nas yawa yusrafuna dina kumiana araalan la ya naiga soban Kegu beiyee bilkiqaada ke taanka iya wabina dinki u arsalna aan la soo dirney bihi diinka xsubana ho sosha yaada fa soolfa marda me yaqla muna uga doona xaqiqata maa toxbiru di wax aaddu shega xaqqiqaedisa ayaga اذ وقت في اي اجاد في اعماقه قرور اي احاده والسلاسل سلسلنا اي قرور هذه لقنت لغه هيرو يسحبون حالا لليد اي قرط والسلسله هنايا يصحبون حالاً في الحميم يأكلوا الديحلات ويقولوا ثم يسكرون كذبنا اللغش في النار النار ثم ثم كذبنا وحي لكي يقوله ثم قيل, الك... قيل, قيل الله كذبنا وحي لكي يقوله أين حق يكسون هذا ما وحيكم هذا هذا تشركونا إن أدعاب الدين من دور الله الله حال أي أهادين qaru wa alayhi dallu anna wa nagawu maihima wa nak wa nagatama maihima man sabu bahib wa bangu ingirsin wa kuwa anna wa maralo بلس كباب دائيا رمناكو أنكو ما عمنا هين إليه نتقو إنا عابدنا من قبل هذا كهو شيئا أي شيئا يعتد به وحق إذا ضمت الله الله له كرواشين لعابدين مضا هين إليه وحن عابديني وحن إذا ضمت لا ينفع ولا يضر وحن نترى وحن ندري كلمة عابدين مركا الوحي كتب قانتهي أنكو حيات عابدين هوا لإسك بالانكم مع النار هينن عابدنه من قبل حتى تصور شيئا اي شيء ينؤتد به وحلطي صولا ميكر شي ما انن عابد قال تعالى الى هويري كمانك ومن تاس اوكره وبدكاس الى باب اي لاده مران متني الله الله وكلم يا الكافرين حق ديذا كو قالبا ذاركم كاسل ذاركم كاسل إذين كاك سلاسو شيغاي اومن صاحبه في السلاسل وتستيره في النار وكوبقه في السعال ارين كالا سو شيغاي او اهن سلسلاده لو جيدايه ان نارته لو شيدهيو ان سو اشه لو بما كنتم بسبب كونكم اهن شيني تفرحون ان كفر حدا في الارض ذوك الكركيسه بغير الحق حقك يساله كل سوبنتين هي وبما كنتم وبسبب كونكم احنشبي اهاتين سببتي تفرحون كبير درتسنا بلا فرقدان يقال الله وحا يقولي هي دكت الا قيركيس ادخلوا جلا ابواب جهنم نار جهنم البابيده خالدين حالقوا واردونطا فيها نار تبيده فبيسوا وحا بلايا لهابد مقول المتكبرين كيف اسلام وينو اني رسل شرعان اسلو وين كيف سو مكان نشنود إلهي وين سبحانه وتعالى نقولوا شيغي يا كو اوتاغان الله ايرى كوري ميدهان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 الذي يظاهر اياتي الله ودفعها ايات البرنتودا لدفاعيتود يا لغوريناتكودا كوا كودودا ان سيفا يوسفون لله يهو هرونك لوغ ليهيا بابيلك لوغ ليهيه الذين قوم يابا اركادغو بينيه بلكي تابك بابكا ايوا بما دينكي ارسلنا ان لا سوتير نبي ومن إخلاص الإدادة لله والبراءة مما يُعبد الدوره من الآلهة وهي عام بصوص الله صادر معي من إخلاص الإدادة لله إن الله إداد الله وكريه والبراءة مما يُعبد الدوره إِيَّا إِلَّا يَبَّرِمْ أَقْضَوَعَ أَلَّقَيْكِيسَ إِلَّا عَامُدَهَ ومن الآلهة إِلَهِ لَهِ الذين كذبوا كو كوب... كوبت... الذين كذبوا بنييه بالكتاب كاملا هو سواد ارك اي وبما و بما ديني ارسلنا ان لا سويرني بدينك فسبحان فصور رسول شيءا ان لا سويرني طاعه من اخلاص الاراده لله والبراءه مما يعبد دوره من الاله فصف ما, ما تخبرهم به وحه ااد اشي게다 난고 수바나 알 하키카도데 디비타 오가보아 와히 오가나 야르마드 오가시두 와후 테레이 고마이 오게라얀 이자 와크티 야 오가라얀 알 아글랄 카테나다하 피 아흐마킨 쿠루후 마이쿠스 마다나 알 루쿤타 로가 히라 في الحميري بياكل بعد ولا لو جيديو ثم كدنا يوسترونا لووشيفايو في مار مارته بياكلين ثم كدنا نحكيل اللهم نقول ايه اين حقي كسنا ما ويه كنت ما من دور الله اللي اللي عليه. في عليه وحليه ما انت ما لنا غبايه بلنت مالاركا اول ويه ادو هيدين وانوش مركاس قريا ليس الالام مطمئن قالوا وحيديهم ضلوا وعلموا ان حجين وتولوا رحله دو ماهنوا فركمهينوا وان نغمخر ذهب لنكم مع مناحين نتقل إلى نعابدنا من قبل حد كهو شيئاً أي شيئاً يعتد به شيئاً الذي تصدأ لك كما إبادة المدينة الله تريعنا بإبادة لي, لي معه وأن نعابدنا شيئاً ينفع أو يضرع معه إليه حولي لكي أعطي إبادة وأن الله أعطيه وأن الله أعطيه مالاً مطمئ إليه حولي كذلك اللهم تسعى او اي لغلوميه دريقي صحباها مشركين يضل الله الله يغلوميا الكافرين غالبا كو حق ديديده دي قصر مركه انتحق قلبي جا قلبي جا اي او حد او راع ديده ا الهي قلبك قلبك مفرو و مفتا سوسو غران مصلحته و انا ira ruuhu ir subhana zalikum idin kaka salaayni soo sheegay idanikum il madkur kan la soo sheegay qubala la soo sheegay am min sahbihim fi salasili illu jiiro sinsirabo iyawu tsidiri fi naf inarta lagu shido iyawu tawbati fi su'al su'ashu ugu ereeyo faabitu بما كي سببتي سوكو سو بما كنتم به بسبب كاونلكم اهنشدينا سببتي دوكو سونادي أحيان شديدنا سببت لهذه العذاب بما كنتم تفرحون بصباب كولكم أحيان شديدنا سببت لهذه العذاب تفرحون إنها الفرحة آت في الأرض دولك كوركي سنكون بغير بقير الحقي حقيقي سيكون إذنك أهل بعض الأرض أبنان حدنا نملك سني وهو حيث أن أهل بعض الأرض يجمع إساءة وأمنا عمل كنواخ ومينا عجب الله انكعب صم ساسلو كان هالباذل عمل كنواخ ومينا عجب الله انكبطي ما دت وانا اكسنا وحال ويا قنايه يجمعوا احصانا عمل كنوا وكدالا عجبك الله وكبقه ساسلو كان قففه وع بما كنت وبسبب قومك ما هنسي ابا هاتى سببك اي عرن كاسو كو سمدى تم رخونه كبير درتي سنى لا كيف يمكن أن يكون هناك فرحة لا يستطيع أن يكون هناك يقولون لهم أحد الذين يقولون يا إلهي أهل الماركة ادخلوا قلع أبواب الجهنم الجهنماء عبادة قلع خالدين حالا أتكوه هذا الضمطان فيها الجهنم فبسوح بلايه لهذا مثوى المتكبرين هو اسلوين اسكلاوين عن اتباع الرسل ايرى الرسل الله باات دك اسكلاوين ددكاس مكانتك يكون نغانيا الى ودياريه باشا سفرا يلحاتي فصر صح ما بدا صوبار ان الله الله بلنقاك سك اوكو بلنقاي النصر والظفر على قومك وجعل الحق وجعل العاقبه لك وجعل العاقبه لك ايرى بلنقاك اوكو بلنقاي gargar iyaguul aad teg guuleysaydo qalaba irta fi aan aadiga uu ku yeelee haqun waa mid sugan fasbir sabr in wa haballa ilaha balanqaadkiisa oo uu ku badan qabay an nasr wa dhafar ala qawmika irad ka guuleysaydo qowkaga haqun qami sugan fa inna nuriyannaka hadankut بعد الذي الأki garkan midqa nadum gaalada aan ugo henu oooma tava faya naka ana aan ku oosanno qla ayaya xlla derka inta aku soودgi faireina agamma e yurcha on gaada ولقد ارسلنا والله لقد حقيقه ارسلنا وابراهيم الى الرسول رسول من قبلك ادغى هورتا ان برنمي ما بق سبانو منهم رسول سيعكم متاهبي من قبل قصصنا عليك ان كا ورنمي ومنهم رسول سيعكم متاهبي من قبل لم نقص عليك ان كا ورنم كان للرسول فصوم ومص ايته يعلم الله ما بال بايه جسو الا باذن الله الهه اليكي سو ماهر اي بامرهه وارادته الهه اصره امر امه الضار ماهن نبي مجيس كرمي مادو فاذا جاء امر الله مركه يمهدو امر الله أمر الله أمرك ألي قضي الله لك لحكمنا أنبيا ذا إيا أمضاها بالحق أدالة لك لحكمنا وخصيرا وحا قساري هناك وقت قراص المغدلون بدلوا يالك وكبادلك وصاحبك وكسا قساري إلهي وإنه سبحانه وتعالى وهو أمر الرسول كيسى صوبان صلى الله عليه وسلم قلوينك بينيي إقوم كيسى كمتأة inu u dib koore iyo beelinn taqo qosro haqaku akaysto haqisa marnaba u senke tene isba istacad kaysto ilaahay jirgaar ti sana u balqaaday inuu gagaarayo adawii senka guulaysad doono asagay inta raacdayna adduunkayi aaqiro ay inta wanaagsan leeyahay qaalta ala ila wuxuu yiri fast beer sadax nabiga soo bana inna wa'dallahi balqaatis ah او كوبل قا قال ان وحد الله اياك بلنقاته وادي الله كوبلنقاتك من النصر والظفر على قومك اه انه كاد غرغر يا قوم كار او جعل العاقبه لك اما سوا جعل العاقبه لك ايو يرنت ان ان وعد الله الى بلنقات وكو بلقايد ان كو غارغارا قوم كاغان اتك غولايسين اديغ اي انت قرانه اريمتو وناغسنا ادلي الدنيا عطيرو حق <تصفيق> ومثوب فاما نوري النكا حبي ان كنتس ما بي كسوبالو بعد الذي عليرتي قبل كم اي نيدهم جالقه كوبينيداي انو بلنقايدو ييوهينو قدان كنتس او ادي جوغا ان ايقابد نو سيلبلكو على المشركينك او متوافق يعني ما انكو اوف سنه قبل ان يحل ذلك انت حداك سو دغي الى عادتك سو دغي بين لما جاري مركا اه اما سي انكو اوف سنه فإلينا مر و بمعنى بما فإلينا حد ان يرجعن له سو ان غالب اه غالبان انغاي نو إيمان يعني العذاب الشديد في الآخرة عذاب كي ويناي لبسيريننا ولا قد وصلنا والله لقد حقيقا اصنا وابل الى رسولا رسول. من قبلك اديت هرتان برنا لك صبنا منهم رسل سيكملها على من قبل قصصنا عليك انكا ورمي سيدنا لله نبي الله نبي الله سارك يقيك امبيان الله غوهم ومن رسل سيكملها على من قبل لم نقص عليك انكا وهر وسان ببن اس وما كان للرسول رسولا اومصناني اهيته أن انه لا يمد بايه عجزه الا باذن الله الا بامره و ارادته الا ان سو امر اصب الضاره ما عنه ما بيد يسكل يمد هذا ما جو ساسترد هذا وحوين مشركين ط وحب لله ومهدارتنا نبي سيسو لينهذا جسد الا اسو ديبو اي وحسكمات دارت اصاب تشيركي سم امسكرمي ما يا دو marka hadalkodas xabay ku sameey fayda ta amir geuimeedo amrahi anaka alle oo wane qadaahu bayna al anbiya wal uma ilahi kala qadinta oo anbiya ya qaba kala وانبي يد يا انت راعيت ادونك او غرغره اخره كل بينين الى هي عذابه مره يمهو امركس الله قضي والله كلاخد منا انبي بالحق العداله لو كلاخد منها وخسروا حق صار هنالك أي في ذلك الوقت هناك انتظر المكان الوشار لكن هلكا وخا لو سو عاريه قاطي وخاسره وحقصاره هنالك في ذلك الوقت المقبلون بادلوا يا كتابك بعده صاحب قال اللهم عبدك حقا الذي وامك جعل لكمين ابو ربي الانعام من ريده جيل اريغ لوذا ليرى ان عم صدق غسلت كوره منها من ريده حقك ومهان قوري حجه ده تاكلوا روحكم يا زمان ولكم وحا انكمو سقماده في احنا نريد بحديده منافح مع فيال مع فيال ربما اوعنا حين وحوين انات قرتان اما جيلك اونطا والجلود وحوين اعارات كما بوغوتوا الطريق على بسناي سنيدان ماكار كحولات كنفايان ولكم وحده من اوليدا مناصع معفياك ولتبتغوا الى كو غاركان ولتب ولتبلغوا ولتبلغوا الى كو غارتان عليها من اوليد كركيد حاجه باهي وعليها من اريد كركوده وعلى الفلك دوامها كركورا تحملون الله ان يكون قادا ويريكم الله حين تصنع اياتي ايات كيسه وتصي ويريكم الله حين تصا اياتي أي دلائل قدرتي اودس ايات تصا فأي آيات إليه ما الله إليه أي نسك المدى باقر وإنكره ذلك متعب انكرك تنمى الله أركام ما يمكنك تويه اللهم عبدوك الذي وليه جعل لكم إنن أبوري الأنعامة من العليد قيلة آرقاء الله أضع إليه ومتك إنن أبوري جعل ومنعنا خلقها الكام Tarkabu inad kordaam, minhannim eulaydi haegiidam, minta ibiddaiai katlibo, amatab idia katli ka labadu va kububba naam, minta kaadda baidana labadu va kububba naam. Allahum ajboot ka haqa eladhi waalihi ja'ala lakum iniyele, o ini abu rayb. اللهم معدودك حقا الذي وامدك جعل لكمين ابو ريال ان عامن نعنوريده لتركم ان, إن دراد دي. من عامن اوريده حق اذا ومن عامن اوريده حق اذا تاكلوا روادك ايضا ولكم حكروا انكمو سوقنابي في هانن اوريده او نافيال قال او جادي في انكدك الثانيه اينا ذيل الكورمطه من أول... محاكم مئه كل البان إلى عاني ان كعتا والاوضار تبرطي وقرينا وحكسماي سطا والجلود المقاردي او قره ايا ولتبلغ انكو غارتا عليها من اريد كركوده حاجه تن بان انكو غارتا بان توفير صدوركم لايه نقصا بان اياكو غاريدان وي ادكمورغيد ايكو غاريدان من اريد كركيده wa ala fulki duubaha korkooda atuq malawna layn quqada banad ku geerida wa ku safrayaan meel fuf qodnan gaarnad ku tageeyaan badeexad uga soo qaadaydan biyo uga soo qaadaydan wa gaadid way yiriikum فأي آيات الله إليه آيات كيسا تبا تنكيرونا انكيرا ايضا ماذا تنكيري كارتان لما أركو أفلام يصيرو مكاذبين تلبي محمد بنععه موايسا كوصوان في الأرض لكي كوركيسا فينظروا موايسا فيه كيف سلبي كان آهاتي عاقبة الذين دكت عربتوه من قبلهم أيكا كهوريين بطي ودادة أي مرين مرين موايسا فيه هكذا كنتم بيين كانوا أمضيه رو غالاتها ووحي آهاتيين اكثر عقبا وكبدا من انكذيبه النبي محمد بيني صلى الله عليه وسلم واشد وكعذى ضربنا ايها اليه قوه حق حق في الأرض تلك الصاميهن واوخوبتنا ي الى فما اقنع كبدي فاعنهم غالدي هره ما عذب فيما اقنع عذب كبدي فاعنهم ما وئ كانوا ايها اليه يكسبون ان الشقاستا فلاما جاءت مركه اتمت رسولم رسول شودي بالبينات مع جساين اتات مركه يوما دين فريقو راح يكون فرحان بما وهي عندهم ابتوا قص من عاد العلم حاله يه ان هات ان ميل هاي من العقائد الزائفه وشره البادره وعقيدتي المزيف كايفو ترجعها من أن تقرأوا في ذلك تلوينه وحقا وحا معا الحراريين به المسرقين معا حذبك كانوا أيهايين يستهزيون عن كتشة جسام به حذبك فلما رأوا مركب أركان بأسنا حذبك يجي قالوا وحيرا هدين آمننا بالله الله عنكم وحده كله يسحالقوا له وكفرنا وانكو كفرنا كما انا به ماكاسرت مسلمين وكويله يشريف يرا قال تعالى الى ويره فلم يكن صنهن شيء ينفعهم ان انفعوا ايمان ايمان كذا لما امرت اركاء باسنا عذابك الذي سن الله الى طريقه جديده مرحبا عذابك سو دغه كما اقبله فاشي سنه الله التي وصناتها خلطتها في عباد إلهي الدوم ديسة وخصير وحا قصاري في ذلك الوقت وقت قصاري الكافرون كو إلهي كو كفريي إلهي وحنوه ورحمة سبحانه وتعالى دريقة أي قوة النبي محمد بني صلى الله عليه وسلم أي قادين أمدي كو الرجل أو قادين أيبو كحول البدن أو كحول البدن مركي عذابك اللي وي هي حرمك الدون كوانا كوانا كوانا او هيست كم دفاعي ساستردي قواه وحركات طرياق وحاي هيستان عدد لك الدفاعي مايان واحنا اضطر ماير مركوا تطلوا كخوماتي او وداد اي كسوان عن قال تعالى الى ويو يري افلم يصيرو نكدينته كو النبي بنيه الله عليه وسلم a fala mi asiru mawai san kusu an fil ardhu ka korkis o aisan agaha ku marin o aisan bulka so marin o aisan maskhada ku fakari o taariikh la isan dib u aqin weey fi yanzurum yaisan firin kayfa silay kana ahatay aaqibatu ladina datti min qabli ay yakuhu datti bariiq ay mareen maray baba ay ku dambeeyey iribtkoodu waxay baba ريعات وحويين ريرثمو قوم الشعيث قوم اللوه في اور ينتي راعداي ايربغو ان يروو شيغا مكا مهدو حبي مهدو اختريدو كووان وا كاميدبطناين او حدا ادو يها وكارما صنايين الويلي سبحانه كارو قالد هور وهاي اهين اكثر هو كبابن مينهم كيبينتين وشهتا كو كا اديب بضان قوه حجه حج ابورين توي ما وآثاراً حاجة السامين تنى وقوحي وقبضنايين في الأرض نوك للسامين يقولك حلق عميره يحلق بسهد دي ليره أيها كب اسمه بيره كما باسمه حوض بضنى فما أقنى عدابك كمد دفاعين عنهم مشركين تا ما مالكي كانوا أيها يكسب رقوة الشقيستك ويغي أي الشقيستين ما مادئة ما كمد دفاعين كوه عمريكا كد دفاعين ميدود Farah Maha Chaatum, märka juuti, mida Rusulum Rusushoodi, umba lihore tulle, herege. Ja kui mul muh, herege, herege, see ongi, ma ei tea, mida ma kuulsin. Farah Maha Chaatum, märka juuti, mida Rusulum Rusushoodi, bilbeinäeti, joon, et atotusa et إن بهم جعلت عبته وحي اهاض او من العلم والمراد بعلمهم ما لهم من العقائد الزائفه والشره باطل علم روح اللله وزخموده اه تكونوا وثقنوا بما عندهم من العلم في زخم مو اه وهي واركن ايغا وهي هيستان قليل يرى وان ما وخر marka ayaga ku sheegay xeyim ee wax ilmu maahan waa aqoode faasire iyo shubaha ee inuu shubaha waalay ra waxan daliil ahayn oo daliil loo xaysiinay oo daliil lagu sheegayo aaliga shubaha marka shubaha uu taaro sabab ay shirki loo dirshaniye mu لن نبعث ولن نعذب هذا ما هو الصباح؟ ما هو سمي ذلك علما على ما يدعونه ويزعمونه علم وحلوه شيء أيها سيدك وانتعونه هذا ليس علم ما هو إلى وعير وحاق وحاق وحاق حريري به المكذبين ترسول شبهين ما العذاب؟ كانوا أيها يستهزيون إذا كنت سمي العذاب عادت الى يرى ما يمر بالرؤيا قرموي معنا وقت ما قمت اسعى هريري الى فلما امر امرك اركان بعثنا عادت الى عادت قال الله من بالله الله وكفروا مركي خرى الى المعاندين الله ولي يقول كلمه عمله عادت يقول كلمه مرخه عادت الى يرى حتى في قوه ستي آمنت إلا الذي آمنت اويروحان قمهين الهي كان بنو اسرائيل ايرهم أ... او قوله لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين كور سيدويقه ها سيدويقين سيدو كوك شي اول بالتحديده ها كبير ايه سو مجيد آمنت لا اله إلا الذي آمرت به بلو إسرائيل وعنا من المسلمين صحيح لكن هذا هو لا يوجد فيه سبحانه فلما رأمرك الأركان بأسنا عذابك يجهي قالوا وحي الاهدين آمنا وعن بالله الله وحده وكرس حاميا فهذا الله يمترم له وأجمه وحي السنوبين ليه همين سبحان الملك الدول والقفر وعوين هدو حناب ضمعهم مضح عدقه وخلف سنة سجنة. قالوا واحدين امننا واهمني بالله الله وحده كل سبحانه هاي وكفرنا وركوك فينا <تصفيق> بما وحيكم ما اناه بيهد واحدين ماذا صنمك دعه ماذا صنم يالك دعه وكفرنا وكفرنا بما صنم يالك كون ما اناه بهما سببتي مشركين كويره يشريك يا ويحي الان الهه او شريك يالني قال تعالى لا روح غيره فلم يكن شأنهم معا هني ينفعهم انه انفعوا ايمانهم ايمان كذ لما ارى او مركه اركان بسنا عذاب هيك عدم كذي مركه اركان مخربوا تري ايمانك ايمانك اضطراري يا ليله ووقفك اسكغه قسري ايمانك قفكه انفعانا واختيار ويرضى تصق ها كان مخربوا تري الله عليه الله ذلك سنه الله يره الحادثين اذا جدي وهي الله في جميع ما قام طارق عند معاينه العادات انه لا يخبط ها سنه لا يخله حقك الله او اه ضمان قدكم لما عذابك الله توبه عذابك الله لما ارى الله كقبلها ساوي في الله وفقكم لما عذابك الله ارى توبتك الله كقبلها على سنى دي عائله قد خلت في اماديه الدمدي سميح الهدى وخاسره روحها قصاري هنالك وقت قاسى الكافرون غالبا الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد صلى الله عليه